ثلاثة وعشرون استمع إلى الكلمات ثم أكمل الحروف الناقصة من القائمة الآتية كما في المثال ظرف موقع علم لغة طيار مظلة طريق غيوم